إهداء إلى والدة الحبيبة رحمها الله سبحانه وتعالى وتقبلها في فسيح جناته وإلى زوجة آمال الفقي أهدي هذا الكتاب كلمة شكر وعرفان إلى كل من أسهم في بناء هذا الكتاب سواء من قريب أو بعيد جزاكم الله سبحانه وتعالى كل الخير دكتور إبراهيم الفقي مقدمة لقد خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وترك له مهمة الاختيار وذلك لإعمار الأرض لذا كان على كل إنسان أن يقرر وأن يساعد نفسه بل والآخرين على اتخاذ القرارات ومن يقول أنا لا أستطيع أن أتخذ قراراً فهذا في حد ذاته قرار بعدم اتخاذ قرار إننا جميعاً لدينا قرارات مشتركة وهي أن نكون سعداء في حياتنا وأن نكون ناجحين في عملنا لكننا نجد أنفسنا لم نفعل أي مما قررناه وهذه القرارات تعرف باسم القرارات الضعيفة أما القرارات القوية فهي القرارات التي يستطيع صاحبها أن ينفذها وعلينا أن ندرك أن القرار هو ما يحدد المصير ولكي نتخذ قراراتنا بشكل صحيح علينا أن نعلم كيفية اتخاذ القرار الصحيح حتى نصل إلى أفضل حال في الدنيا والآخرة